الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ودارك على النبويه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديث وستمّ بسمته إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى نصف كتابه في مواضع على اعتبار صيغة الشر والحكم بها ولذلك تعد من نسان العرب ولغتهم فإذا علق المسلم طلاقه بصيغة الشر فإن هذا يستجل وجود أباة تسميها العلماء بأباة الشر وهذه الأدوات منها ما يتعلق بالشرق المحر ومنها ما يتعلق بالزمان ومنها ما يتصد منه التكرار ومعانيها ودلالاتها تختلف فنظرا لذلك لا بد عند ديان أحكام الطلاق المعلق بالشروط أن ينتبه طالب العلم لهذه الأدوات وأن نعطى كل نفذ حقه من الدلالة يقول رحمه الله وأدوات الشرق أدوات الشرق قوله إن هذه تعتبر أم الأدوات وهي تبل على نحل الشرحية وقال بعض العلماء لا عم قتلها بالزمن ومن المعلوم كما تقدم معنى أن هناك الشرق وجزاء للشرق أن هناك شرقا وجزاء للشرق نتعلمكم على وجود هذا الشر ومعنى ذلك إذا قال لزوجته إن قمت فأنت طالق فمعناه أنه رذب طلاق زوجته على وجود القيامة وبناء على ذلك فلابد من وجود سعر الشر وزواه الشر والأداف تربط بين الجمعين وإذا قال لها ان قلت فانت قالت او عبرت بصيغه ان باداه ان فانه تارك يعبر بالاثبات وتاركا يعبر بالنفي فيقول لذنبتي ان تكلمت فانتي قالت فهذا في الاثبات ان قلت فانت قالت كذلك ان ذهبت الى ابيك فانتي قالت ذلك هذا كله متعلق بالاشاره نقول في هذه الحالة إن وجد القيامة أو وجد الكلام أو وجد الخروج من حيث العاصل فإنه يحكم بالقلال هذا بالنسبة للإثبات للنبي إن لم تقومي فأنت طارق إن لم تتسلمي فأنت طارق لم تذهبي إلى أبيك فأنت طارق فهذا النبي فهذه الأجاب فيها ما يتعلق بالإفلاق وفيها ما يتعلق بالمثل وكل منهما يعني كلفة جلتين في الإفلاق لنا شكم وفي المثل لنا شكم آخر قلنا إن عندنا اتعل الشر إن قلت وجواب الشر فأنت طالب. هذا الجواب اتركب بالفاسق قولي فأنت طالب من حيث الأصل إن قال لها إن قلت فأنت طالب فلا إشكاله اعتبار السيرة بين جملة, جملة الشرط سعر الشرط وجوع الشرط في ألفاء. لكن لو قال لها ان قمت انت طالق. فهذا محلو الاشتامل عند العلماء رحمه الله. قال بعض العلماء ان قال لها ان قمت انت طالق فإننا لا نعتبر الجملة الثانية وهي قوله أنت قالت مرتبة على قوله أن قمت عدم وجود طلح وبناء على ذلك تصلق عليه مباشرة لأن يرون الجملة الأولى هو الجملة الثانية فيقولون كأنه قال لغوا في قوله إن قمت وكأنه قال لغوا في قوله إن تكلمت وقوله أنت طالق بعد ذلك كلام مستأنف نجد وقوع القناة عندك والسنجيل واختار طائفكم يا علماء فالإمام القدامة فذلك بعض أصحاب الإمام الشافعي القول بأنه إذا قصد الشرق فإنها لا تطلق عليه إلا إذا قامت ويقول في نبيل المغتفر حرفه للفاع لأن, لأن الأمر مستقبل في نفسه وميته فكأنه قال أنت طارق إن قمت فأنت طارق كما لو جاء بالفارق والصحيح هذا النظر الثاني لأنه قطب الشرطي يدفع عندنا السؤال حيث قلنا هنا إن وجود حرق وانتفاءه مؤثر في أسيغة وقلنا إن النية أقوى لرجى السؤال لو أن رجلا قال من إن قمت فأنت طالق هل نجعل ثلاث المرأة موقوفا على القيام مطلقا أو فيه ثلثين الجواح إذا قال من رأته إن قمت فأنت طالق له ثلاثة أشوال الحالة الأولى أن يقصد ترتيب الجملة الثانية على الجملة الأولى أو ترتيب الشرط على النسوط فإذا وجد. أن الشرق يجد النشوص فإلى قصد الشرقية وقال لها إن قمت فأنت طالق ونواف قلبه أنها لا تطلق إلا إذا قامت فإنها لا تطلق إذا عندك وذلك لأن اللهرة في صيغة العرب يضلع الشرقية وجاءت النشوص القرآن باعتبار شروق كما سنبين فقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجه اشترق الله عز وجل وجود قلب الجوار وأمر وحكل بأنه مجارم لذنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هذا يدمع الاعتباد بسولة الشرق وترصد عليها فهو إذا قال لها إن قمت فأنت طالق وفي نيته أنها لا تطلق إلا إذا قام فيتوقف الطلاق على وجود القيام هذا الحال الأول الحال الثاني أن يكون مقصوده إيقاع الطلاق مباشرة أن يكون مقصوده إيقاع الطلاق مباشرة فلو قال لها إن كنت فأنت طالق وفي نيته أنها طالق فورا ألغي ما قوله إن كنت وأوقعنا الطلاق بقوله أنت طالق وعلى هذا ما تؤثر صغة الشرقية لأنه تلفق بالطلاق ونوى الطلاق على التمجيل فلا يدخل في التعليف. إذن عندما حالتان متى قابلتان أولى أن ينوي الشرف ويقول إن قمت فأنت طالق المراجع أنها لا تطلق إلا إذا وجد القيام تب إجمع العلماء من حيث الأصف أنها لا تطلق إلا إذا قامت ثانيا عندما نعتبر الشرف وما ينظر إليه فيه دمه ثانيا إذا قام لها إن قمت فأنت طالق قاطداً بكت الطلاق وقوعه مباشرة طلقت عليه مباشرة ولم منتفت إلى قوله إن قمت أو قعت إلى غير ذلك من الشيء لكن يبقى السؤال الثالث وهو لو قال لمرأته إن قمت فأنت ولم يمي الشرطية ولم يمي ألبكت في الطلاق وسجيده رجل قال لمرأتي إن قمت فأنت طالقاً. قلنا يا خنان هل الذي اقتصدت؟ قال نجرب خلدي شيء أتيت بهذا اللقم وقلت لزودك إن قمت فأنت طالقه ثم هل قصدت أن الطلاق الآثورة؟ قال لا ثم هل قصدت الشرطية؟ قال لا إذن يحكم بالظاهر ويعفد باللقب على ظاهره ويآفد به ولا من إلى كين يقصد الطلاق أول مقصد لأن الشرعة الهاجر ان من الطلاق اعتبر ظاهره وافتق الباطن اذا في هذه الاشاره هو قال الرجل ان قمت فانت طالق ولن يكتفى لوق الطلاق عن الخيان الشرعيه انما ينفذ الشرعيه وكذلك ايضا لمن يكتفي تنفيذ الطلاق قلنا نحكم بظاهر قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا امرت عن اخذ بظواهر الناس وان اترك فرائهم إلى الله فالظاهر لك انه لفظ يقع فيه الصلاق لشرط معين فنقول بين قواعدنا من وقع على هذا الشرط ان ضمن عليك الطلاق وانه تمام اذا عندنا ثلاثه الاحوال الشرق به قوله ولا ان قصد الشرط لثبت به واقبل لظاهر قول الفج الظاهر والباطل من على ولا اشكار وان ان اقتضى التنجيز والطلاق فورا والفيعة لا يلتفت إليها ولا يلتفت بها في من يعنيه طلاقه وإما ألا شيئا من الأمرين فنقول إنه تلحفظ بالضرار وحينئذ ننظر إلى ظاهره ونظره فإذا به لفظ معلق فنعاطبه على ظاهر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا أمرت أن آخذ بظواهر الناس إذا لها ان قمت فإن تطالك تبقى نسألة أخيرة في ان إن قمت وبعد ما يجعلها مطربة في الشروف في أدوة الشروف كلها لكن من حيث الأصل يعذرناها في قولي إن قمت وإذا قمت كذلك فإذا قال لها إن قمت فإن تطالك هل نتلقها بمجرد تباع قيام ولا بعد سنان القيام الرجل قال لمرأته إن قمت فأنت طالق فعندنا شيء إذا هو بابتداء بحيث يوسف الإنسان بأنه ابتدع في المحروف وعندنا شيء تماما محروف بشيء نصفها بأنها قد دخلت سعنا وقد قامت سعنا وقد حسدت وقد ولدت قالها إذا ولدت فأنت طالق فهن نطلق بابتداء الولادة أو نطلق بسمامها هن نطلق بابتداء الدخول أو بانتهائه وتنامه وكماله لو قال لها إذا حملت هذه الصخرة فأنتقى لكم هي حاملة وجاءت حمر الصخرة فلما انتقض في حمدها أفقطت زمينه وهو مجتمع الخلق وأفقطت حملا كاملا يعتد بسقوطه وأنه موجود للخروج من العزة إن قلت إنها طلقت في اتداء الشروع فقد خرضت معدتها بالولادة لأنها قد وقعت بعد اتداء الشروع وإن قلت إنها لا تطرق إلا بعد ثمان الحلم واستثمامه ومقوف به فحينئذن يكون سقوط الحلم الموجب للخروج معدت القلاق السابق للطلاق فلا يعتد به ويفهم لكلها مطلقة بعد ثمان حلم هذه مسألة هل يطلق باستداء الصفاة بتمامها وكمالها. نعم. وإذا تقول لها إن قمت فأنت طالب. وإذا قمت بالنسبة لأن قمت فأنت طالب. قلنا تكون إذا كانت للإسباب فقال لها إن تتلنت فأنت طالب. فهذا الأسلوب وهذه المشيرة لعراقة لهذه الجماعة. إنما هي متعلقة بوجود الشرام أبقال إذا دخلت الجارة أو إذا كلمت فكلمت أو إذا كتبت أو إذا, أو إذا قمت أو إذا قعدت فهي سفاة فعلق الحكم على وجودها علق الحكم بالطلاق أو بالطلاق على وجودها فنحن في هذا الحالة لا ننقل بالزمان فنقول هذه مرأة إذا قال لها زوجها إذا تكلمت فأنت طالق فإنها الزوجة كلهم ما لم تتكلم فإنه يفهم بقراقها فإذا مو ندري هل تتكلم الآب؟ أو تتكلم اليوم؟ أو تتكلم الغفر؟ هذا أمر لا ندري مثلا زهال الإسلام ولذلك يقولون إن الأداء يعني إنه عمل خطر احتمل أن تقع ويحتمل أن لا يقع قال لها إذا كتب كيف انتقال وربما جلست حياة كلها لا تكتب ولا طلق ولا ربما كتبت بعد تلفظه مباشرة تطلقت ولا ربما جلست اليوم والاسبوع والمبهر ما شاء الله فاذا هذه الصغلة ليس لها تعلق الا بالشرطية وهي ايه ثم اذا يذكر ان يصنع بعض العلماء لكتابعين ويقول إنها تتضغي الشرطية وتدعى الشرطية لكن الذي يرتح ويطائف المعلماء أنها أطرب إلى الزمان وجناء على ذلك إذا قال لها إن تتلمت فأنت طال إذا تتلمت فأنت طال فإنه في هذه الحالة لا نحكم بطلاقها إلا بيوجود الكلام أو بيوجود الدقول ونحن ذلك من الصفار التي علق وقوع الطلاق علينا ومتوح هذا بالنسبة للجمام متى قمت فأنت خالق فإنه متى وجد القيام في جمامه ذنان جمال القيام يحكم بقراءها وبنى الشرط من قوله متى قمت فأنت خالق وبين قوله إذا قمت فأنت خالق وقوله إن قمت فأنت فإن مثل تصل بالزمان هي ألطأ بالزمان ولذلك يقولون أنها متعلقة بالشين متى تأتيه تأشو إلى غوء ناره تجد حصداً بذنًا ونار متعددًا فبعد الإلمان يقول إن لها وضع الشرطية وإن كانت هي متعلقة بالشين فكأنه يقول أي حين أتيته تعشو إلى ناره تجد وعلى هذا فإن مثلها هاتفار بالزمان أقرب من قوله في الأداتين أمواضيتين عليه فإننا لا نحكم إلا بوجود زمان القيام متى كنتي فتطلق في زمان القيام وعفد بعض الظلماء بابتداء الزمان كما ذكرنا فتطلق عند ابتداء قيامها وبعضهم يقول لا تطلق إلا في أثناء الوقت الذي هو يتصغل في القيام فيأتي فيها ما لا يأتي في سويغة إن كنتي أو إذا كنتي على هل المرادة الابتداء أو الانتهاء لأن الضغفية والشيء تكون أثناء الشيء لأن الضغفية في الشيء يكون داخل الضغف منا زمانا أو مكانا فحين إذن يكون طلاقها في ضغف الوقت الذي يتيه القيام وعلى هذا يشمل ما بين الابتداء والانتهاء فهي في القصطية أقرب منها من قوله إذا كنت أو إن كنتي فهو إذا قالها إن قمت فأنتقالك يحتمل ان قمت وتم قيامك فأنتقالك يحتمل أن يكون المراد إن كنت أي بمجرر قيامك السبب لهذا أن العرب تعبد بإذا وتريد اتباع الشيء وتريد اتباع الشيء من بعد الشيء وتريد أثناء الشيء فظل في تشوات اتباع الشيء يعني قبل يعني إما على فدائه أو عند إرادته فقولي تعالى يا أيها الذين آمنوا في ذا قمتم إلى الصراح فإنه في آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فغسدوا وجوهكم فإن غسل الوجه يكون عند إرادة القيام والقيام مجمع حقيقة فهي لا تتعلق في هذا من هذا الوجه لا أصنع الفعل ولا بعد ثمان الفعل وكذلك قول الله رضي الله عنكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاعة يقول اللهم أني أعود بك من الضربة والخبار كان إذا دخل الخلاعة فليس المراض أنه دخل لأن هذا الذكر في المكان المهيئ لقضاع حادث يشرع قبل الذكر فهذا من إطاق الصيغة قبل في قوله تعالى فإذا قرأ القرآن حس عز هذا كله قبل قضاء جعله وقال بعض العلامة وليس قد من مراد عندك وهي عند يرادك الشيء وهذا أشبه المصاحب لأول شيء ثاني قد تطرق أو يعبر بهذه السيرة المختلية للشرط أثناء أن تجد فقولك إذا أزنت ففرصم وإذا أقمت ففرصم وفقولك مثلا إذا قرأت القرآن فرصم فإن الترتيب لا يتم قبل القراءة ولا بعد القراءة وإنما يتم أثناءك أصرأ أصرأ لتقولك إذا صليت فاطمئنت فإن الطمئينة مصاحبة لأجعال الصلاة وما يكون من المكلب أجراء الصلاة فهذه شرطية ومرضها أثناء بعد الشيء وتعذر بهذه الصيقة وتريد بعد ثمان الشيء وكماله فتقول إذا صليت فأتني أي إذا أصننت الصلاة وفعلتها كاملة فأتني وعلى هذا يكون قوله إذا قلت فأنت طالب أن المراب ابتداء إذا عرضت القيام أن المراب عند ابتداء الفعل معنى أنها شرعت في القيام وتهيأت له وهو وهي حالة الاستفاد أن المراب تمام القيام واختمال الانتصار كل هذا يعني يبعى الآمر فلحكى لنا منه رحمه الله غيره من علماء الوجهين يعني لما يقول أنها عند ابتداء الفعل لان الفخار واقع من البداء بداء الشيء يبتدئ الشيء يبتدئ الشيء وقضي على الشرء ابتداء الشيء كل شيء وبعد ان نقول انه راه الى قدون الاصل انها جوده فتبقى جوده له حتى يتم انضج وحين يريد نختم بطراقها راه كلا الاولين له وجنان واي يوم يشس واي وكلما راه وحدها للخضراء هذه لدواث في خط من ثم الان في الكروي الناس استعمالها في الاثبات استعمالها في النفي وحكم الاشتقاق من النفي قبل الصيغه العام وكلها ومهما بلا لفظ او نون في فول او قينه في استراخ وكلها من فور وكلها ومهما بلا لفظ وكلها ومهما وكلها ومهما إِنَّ وَإِذَا وَمَتَى وَمَنَّ وَأَيِّ وَمَهْنَا وَكُلَّمَا هذه سبحة أدوات وهذه الأدوات الخلف فشارتاً كما ذكرنا تكون بالإسباب وتارتاً تكون بالنبي فشارتاً يقول مثلاً سأخذه الإسباب يقول لها إن قمت فأنت طالع. وإذا قمت فامشي طالقا ومتى قمت فامشي طالقا ومن قام في كنا فهي طالقه واي كنا قام فبيطالق ومن هذه كلها في الاثبات فان قال نها ان قمت فامشي طالق الامر يتوقف على وجود القيام وكذلك اذا قمت وكذلك ما، ما، من قامع أنه يتعلق بالتي تقوم من نسائه وهكذا بقية الأدوات التي ذكر لكن الإشتاء في المسألة يعني في هذه الحالة نجعل الأدوات للتراف من حيث الأصنع نقول إن مرضنا إذا قال من رأتي ان كنت فأنت طالق فإنها لا تطلق إلا إذا طامع. جنابنا أنا قولي لا تطلق إلا إذا قامت يجوز له وأن يستمتع بها وأن يعطيها الحكمة الزوجية لما لم يقع موجب الطلاق فنحكم بطلاقها فإذا الصيغ هذه يتوقف إعمال الطلاقة فيها على وجود الشر وهو كيام ويتعلق بالمرأة معين وقال من قالت من سنة وأية سنة قامت فهذا كله يتوقف على وجود الصغر وهي ونقول أطفئة للسراحة لكن إذا قال من أدخل النهر فقال إن لم تقومي فأنت طال إن لم تقوم وإذا لم ومن لم تقوم من كن فهي طال فهذه إذا قال إذا إن, إن لم تقومي فأنت طال فشريد السؤال اذا لم تقوم فانت طارق جلست وما قال فهنا اذن لا تقف الا اذا وجد القيام الا لم تقومي فانت طارق ان قامت لم تقف الا لم وجلست قاعدا طلقه لكن مثل ضربت تضرب بالحديث الاصل مضي مدة يمكن فيها وقوع القيامة عن الضرصية فحينئذن نقول إنه إذا علق طلاقها على فقد القيام أعطيه مدة بحيث إذا مضت هذه المدة ولم تقض فقمه بطلاقها لكن لو قال لها إن لم أطلقه لاحظ إن لم تقوم شيء إن لم تقضي شيء إذا لم تقضي شيء وإذا لم تقضي أيضا شيء لا إذا قال إن لم أطلقه عرفنا إذا لم تقوم إذا لم تقعدين هناك مقدر جمان قيامه جمان وعلى هذا نحكم بالطلاق لكن إذا قال لها إن لم تطلبت فأنتصاله فحين يجي اليد بالسؤال هل نعتده بالزمان الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق أم تكونوا إن على الشرافين فتبقى الله في إذنك حتى يبقى قبل موته بالقدر الذي يمكن أن نقع فيه الصلاة فإن لم يطلقها طالق إن لم أطلقك فأنت طالق فحين يجب أن يقول لا يقع طلاقك إلا إذا لم أطلقك وإن لا يتعلق بالزمان ليس لها تعلق بالزمان فلا تقصد الفورية فيبقى الأمر إلى آخر الشياة بحيث لا يبقى إلا القدر الذي إذا يتع للطلاق ولن يطلق فيه فإنها تطلق عليه في آخر شيعة هذا إذا كان هو أصبق موتا وإذا سبقت هي موتا إذا سبقت هي, هي ومافت قبله فإنه يقدر الزمان قبل موتها بنفس التقدير الذي يقدرونه في الجيد ومن هنا يقول أن إن إذا دخلت على نمي في نفي الطلاق تأجل الطلاق إلى أن يصل إلى ندك قبل الوفاة سواء كانت يتعلق بالزوج أو الزوجة كما يقولون بأسدقهما موثن فإن مضى القدر الذي يعني بقي القدر من حياةها أو حياةها الذي يمكن أن يقع في القرى ولن يطلقها فقد طلق الطريق. نعم وكلها ومهما بلا لم أولينة صور نعم أو طرينة المتحدة ملينة صورين يعني إذا كان قال لها إن لم أطلقك فأنفطالك قلنا يبقى إلى أصل حياته أو أصل حياته يبقى إلى, إلى مدة يمكن أن يقع فيها القلاء بأسلق المناثم يعني قبل أن يموت أسلق المناثم فراء الزوجة والزوجة لكن بجعب الأحيان يخفج فوريا فما ذكرنا قلنا إن لم تدخل الدارة فأنفطالك وقصده الزج فتطلق هذا ما في إشكال إلى نواة وقد ديننا بأي من المفائل في مصيرة الشرق إذا تلتقض بها المخلص ناوم من الطلاق علم التنجيب فإنه يقع على التنجيب ولا يعلم هذا من السلمية كثور طيب قريمة الثور مثل إيش أو قريمة القريمة رجل يقول لمرأته إن جاء غد فسوف أطلقك فإن لم أطلقك فهذا انتصالك إن جاء غدا ، فأنت قالت فإن لم أطلقك فأنت قال فشوف أطلق فيعую إن جاء غدا فشوف أطلقك فإن لم أطلقك فأنت قالت فجاء ج إن لم أطلقك جاءت بأسلوب النبي والتي voulez тобой القولي إن لم أطلقك القول ناسيغة إن لم أطلقك فأنت قالت الحالس حتى يبقى قبل نموت يناهو موتها بقدر acord subsoum part لكن بهذه الحالة حيث سياق في السلام ما يكتب تخصيص الشكم بالغد وحين إذن تعدل الطرق عليها من تضر إلى الغد وعدها أن يطلقها في الغد فإن لم يطلق هذا الغد فهي طالق حتى ولو قال لها سأطلق في اليوم فإن لم أطلق شفا عن طالق سوف أطلق في اليوم سوف أطلق في الساعة فإن لم أطلق شفا عن فلو أنه قال سأطلقك في الساعة فإن لم أطلقك فأنت طالق نبقى في الساعة بحيث يبقى القدر الذي للعقل يطلق إن لم يطلقها فإنها طالق إذا فإن الفائدة نظر ما تطلق عندما أطلقها أو لم يطلقها الفائدة عندما يقوم بيقوع الطلاق ثلاثة دفعة ناشية فلو قال لها سوف أطلقك اليوم فإن لم أطلقك فأنت طالق من السلاسة. فإنه جعل الثلاث مرتدًا على عدم تطريقها في اليوم فالأفضل له من طلقها لأنه اليوم المطلقة طلقة للثلاث والواحدة أفضل من الثلاث ولذلك قالوا علّق وفوع الطناقض الثلاث على انتفاء الطلقة الواحدة فالأفضل أن يطلق واحدةً لا أن يطلق ثلاث. ما نعظم هذا الواقع الآن الرجل يقول عندنا نثاني او نحتاج الى مثال الى قول المصنف قرينا فورا قرينا فورا قلنا تاسيس جمله شرطيه بدون الف شرطه وتفهم هذه الجمله جمله الاشياء استدراك او سياق الكلام ما يدل على انه اراده الفوز او اراده تعجيل الفراق قبل الموت فاذا جاء بهذه الجمله ياتي بها قوله سوف اطلق في الآن فإن لم أطلقك فأنت طالق فقوله توه أطلقك الآن يدل على أنه وعد هذا الطرار في كم أو وعد هذا هذه الساعة طيب في مجاعد الجملة التي قمت دل على الطرار فإن لم أطلقك فأنت طالق فأدخلناها ورسدناها على الجملة السابقة فبهذا الترسير صارت الجملة الثانية مرتبطة للجملة الأولى والجلة الأولى تتخذينها من الفور لا تتخذين تأخر الحكم فخرجت جران تصيغة الشرق من البقاع إلى آخر حياته أولهما موتاً إلى التحديث وقلنا كتقيّر بنفس الزمان الذي قيّد به الطلاب فلو قال لها إن لم أطلقك اليوم فإلا أطلقك فأنت طالق بالثمان خل الأفضم له أنه يمتظر حتى هذا اليوم ولا يطلق واحده أو يطلق واحده حتى تخرج أو يخرج من سبعة الثلاث بالثلاث عند من يقول بيصورها بعدها ماذا؟ أو قرينة من الثراف ومعلم من الثور أو قرينة بعدم قرينة تدل على الثور فإنها على الثراف هذا أصل تحضير الشلام ما تدل على الأولية؟ ماذا؟ ومعلم من الثور ومعلم بثور إلا إلا إلا فإذا لم تقومي فأنت طالق نغطيها قدر من الزمان يمكن في القناة فإن لم تقوم فتنا بالقراء الآن نترف إلا وهي أم الشروط واتفد في أرسل كما نبدهنا في الأول أنها متعلقة بمحض الشر فليس لا عناقة عناقة بالزمن فإذا خرتنا إن دخلت عندنا إلا ومهن سعيد فهذه الشيخ إذا دخلت ورتدت أنا لم إذا لم تقومي فأنت طالق إذا لم تقوم فأنت طالق قلنا إذا لم تقومي فأنت طالق فإننا نعطيها وقتا للصيام بحيث لون انتقم حكمنا انطالق فهي اللي هذا ما ألمت كذلك من لم تقوم منكم فهي طالق من لم تكن منكنا عندها أثناء وعراج منا أن يخرجنا معه مثلا للتفرق فقال من لم تخرج منكنا فهي طارق فحين إذن نعطيهن زمان الخروج فإن تأخر خروجهننا بم... عند مضي مبدأ ما بين كلامهم أو تلقبه بفيرة الشر وما بين الخروج وقع الطارق فلو كان خروجها بعد الفيغة يستغرق نفس دقيقة فنضت نفس دقيقة ولم ولم تخرج حكمنا بثونها طارقا هذا معناه قلنا على مع الفور من لم تقم من كلها هي طارق ومن لم تتكلم من كلها هي طارق تعطى جمال الهنفل فيه الكلام فإن لم تتكلم حكمنا بطلاق عشورا فعندنا الفوري وعندنا التراقي فالتراقي يتأهف التراقي مع عدم لم يترافر بالفكرة فقل إذا تكلمتها انتصار من تكلمت من هي طالب أيها تكلمت هي طالب وهو تراحى إلى وجود الصفر لكن بالنسبة بقول لنا من لم تقوم من سنة هي الفور إذا لم تقوم فأنت طالب على الحوق ونحيها نشعاد إلا إن فلها فطم يستقلت إن يبقى على استثناء من الناس إلا إن مع او ثور أو قديمة مع عدنية فور عطينا فإنه إذا قال للرأس إن لم على صغة النفي إن لم اطلقك فأنت طالق ظهر العصل الذي نشرين عليه في الخيض على الجمال أننا نعطيه ضفء للطلاة فإذا لم يطلق فاطلق عليها قولي إذا لم يطلقك يعني وقال لها ينتظر وقت تلفظه بالطلاق بعد الصيغة فإذا لم يتلفظ بالطلاق طلقت عليه على المنسبة لبطية الأدوات لكن إن لم أطلق إن وحدها لا علاقة لها بالجمال فهي تتعلق بمجبرز وقوع باشتراق السعر وهي متنحضة الشرطية وبنان على ذلك طالب لا تتطيب بالجمال بل تبقى معه إلى آخر حياته او آخر حياتها إن كانت أسبق موتاً فلو قال لها إن لم أطلقتك طالق من تضر إلى آخر حياتي أو ويهنا موتاً فإذا مضى فبقي قدر الزمان الذي يمكن أن يمسى صبدي الطلاق ولم يصلف به فإنها تطلقاً لها أسابقاً لله سبيل في الشيخ ورداكاً فيه الله وقيلة في الشيخة والسائلة أكبر الشيخة والسائلة والسائلة إذا قال أمن أطلقتك عن فطاره ولم يطلقها حسامان مقدر أصدقه ما موثل إما فت قبله ولكن ربما أراد حرمانها من السوري ولكن ربما أراد حرمانها من السوري فهل نعاميه بنكير وإذا أوقعنا الطلاقة بهذه العبار فلماذا لا نفعه في مرض الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير صلق الله وعلى آله وفحله ومن أولاه أما جاءت قد اختلف العلماء رحمه الله بمثلة الصلاة في, في مرض الموت لكن جمهر الصحابة وجمهر العلماء رحمه الله وهي فترة الصحابة في عثمان وغيره أنهم عاموا من مطلع في مرض الموت في نقيض الأفضل والمرابد ذلك أن الرجل والعياب بالله ينتظر حتى إذا جنى من مرض الموت او ظهرت فيه علامات الموت طلق زوجتها وقصد ان يحرمها من الميراث وفي هذه الحالة يكون تقليقه لها ظلما وعدوانا واضطام للحق الذي أسسه الله لها بمجرد المرض الموت فإن من يجد اذا مرض مرض الموت اذا مرض مرض الموت صار المال منتقل الى ورثته ولذلك لا يجوز له ان يتصرف الا في حدود الثلث فإذا جاء وتصرف فأسقط وارثاً أو حرم وارثاً أعطاه الله إرثة فقد ظلموا ذاته ولذلك قال بعض العلماء إن الزوجة إذا طلقاً رأته في آخر حياته قافجاً حرماناً عن الميراث فهذا من صاطمة السوء والإله بالله يعني نخفل في ديوان عمله لهذه المظلمة التي نسأل الله السلامة والعالم يعني الله عز وجل بها وهذا من أشرأ ما يكون من مسيار الخضر الله تعالى يقول وَلَا تَنْسَوْوا بَخَرْبِينَكُمْ وعلى هذا فلا يجوش أن يطلق المرأة لمرض الموت قاصد الحرمانة لكن استكن بعد الجنماء أن تسأله المرأة الصلاة فإذا سألته المرأة الصلاة انتشفت فيه فلو قالت له طلقني وكان في أخر حياتي فطلقها في حين هي التي سألت وهي التي أدخلت الضرع على نفسها وبناء على ذلك خلف العلمات منها في السؤال هي مسألة هل ثبث أولا تريد؟ فعلى المسألة ستأتينا إن شاء الله في المواريد والذي قضى بالإثمار رضي الله عنه وغيره أنها تورط منه وهذا كان يسميه علماء المعاملة بنقيب القصر لأن قصته الشرمان وهذا القصف وهو حرمان عن العز مخالف لقصف الشارع من توريثها وإعطائها لحقها فقال الإمام الشاطبي قصف الشارع أن يكون قصف مخلف موافقا لقصفه يعني أعمال المخلفين ينبغي أن ترتبطت للمقاصب وإذا ارتبطت للمقاصب ينبغي تكون هذه المقاصب ظنّا موافقة للشرق وإن كانت مخالفة للشرق ومصودوا بها مضادة للشرق, مبادرة للشرق ومعارضة الشرق فقد ظلمه وكان فهنا في الظاهر طلقها والطلاق ينفذ بالحيث العاصل لكنه طلاق لا يقصد منه يجرب الطلاق فإنما يقصد منه الخرمان من الجرح قالوا وعلى هذا يشكتوا تأثير هذا الطلاق خاصة إذا كان طلاقاً للثلاثة ونحن بمعنى البسر التي يشهرناها من الإرض حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو قول قائله من علماء شافعي ان شاء الله بيان هذا المثل والكلام عليه لا اله الا الله اكرمه الشيخ ما هو الحكم في رجل متزوج يطلب الوصايه مع زوجته هل هو طلقها ام لم يطلقها علما بانه يخشى الوصايه من طريق طلاق السماء والخوفا ضربه من انواع الاختلاق اساب في الله هل من الله والعبد المؤمن يسلط الله عليه الشيطان فإن كمن إيمانه فعظم نصينه وإحسانه فإن الله يبتليه بالوساوس والخطرات يفكر بها السيئات ويرفع بها الدرجات ولكن مأعظم هذه الوساوس وشدتها فإن الله يكبت قلوب المؤمنين والمؤمنين ومن التلي بشيء من الرسلسة فالواجف عليها أولاً أن يسر من الله إلى الله فأن يسأل الله في جعائه وأن يتهل إليه في مناجاته أن يرفع عنه الضلاء فإن هذا ليس لها من دون الله ترشحه وأما الأمر الثاني فليعلم أن من أنجع الأدية للغسوسة أن لا يستمسها وأن يجعل بينه وبين الله من يرضى أمانته ودينه فيسأله ما لم تجد الغسوسة عن حدودها لحيث يكون الأمر خارج عن حد انا جنبك خطا فاذا كانت نصفه يدخل بها اهل الله في الديصه قناه العبادات القاعات أفضل ما يكون أن يرهب النصي بانه ولا يسقي نفسه الذكر ان اذا كان بالالغه ويعرض نفسه على هذا فانه اذا جاءه الشيطان وقال له خرج منك ريش وكان قد سأل العالم فقال له العالم لا تنطلق حتى تسمع صوتاً أو تشم رائعاً فحين إذن سيبقى فيقول له الشيطان روحك فليس بدون طهارة فيقول قد أفسد ولا أعمل إلا بهذه الأسوات فحين إذن يقلق قلبه وارفاح وينشع قدره وتذب عن الوفاة والخطرات فإن عظمت الوسط وقال له إن هذا الذي أفتح لا يستيقى أن تصلي بدون طهارة وانت قد من التتيه اسمع قد خرج من التتيه فحينا ابني يقول ان الله ان إم الذي امرني ان اتوضا للصلاه امرني ان اسطر لي بهذا الامتحان فان المراه المستحاضه يخرج منها دمها هناك للوضوء على الاصل ومع ذلك تصلي صلاتها وتتعبد بجالتي فالحضره دي تعبد لان نظرا الى ان الامر مقدس سب لي بالتعب خرج عن نطاق الوضوء اما الامر الثالث فإن عظلت الوصلة والشكوك في مسائل الإيمان ودخلت في العقيدة فليعنم إنهم من تمال إيمانه أن يسرف هذه الوشاوس وأن يكرهها وأن ينقتها وأن يعتقب فينا بينه وبين الله أنه لو كان بيده أن يدفعها ندفعها فإذا وصل إلى هذه الدرجة فإنه من تمال إيمان وفي الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه الصحابة وقال يا رسول الله من الرجل إن أحدنا ليجده نفسه ما يتعظم أن يتكلم به أي الأمور وصفة فقال صلى الله عليه وسلم أَوَ قَدْ وَجَدْكُمْ ذَاكَ, ذاك صَرِيخُ الْإِيمَانِ فاختلف العلماء هذا الحديث على وجهه قال بعض العلماء ذَاكَ صَرِيخُ الْإِيمَانِ إِنْكَارُوا كُلْمِ الْوَرْصَةِ فمن جاء بالشيطان وقال له أنت لست بمؤمنك الله غير موجود العياد بالله ونحن ذلك من الشكوث وما هذا القرآن وما هذه اللسانة وأدخل عني هذه الأمور وما قال له قد شخصت في ربك فأنت كافر فيقول عيود بالله ويكره هذا الشيء وينقطه فإن الكراهية والمقت والتدمر من طريق الإيمان ذاكا أو قد وجدتم ذاك لأن قول الضمير ذاك في العائد لقول ما يتعاضم أن يتسلم الأبد به أي أننا نكره هذه الأشياء وإننا هدمت على نفسنا وقضي حس لقلوبنا لأن كنا لا نرضاها وما نعتقدها من هذا الأصل فأصفح الجحود والإنكار لها معي الإمام ومن خلش الإمام وقيل ذاك أي أن الله تعالى خلط الشيطان عليكم وتخلط الشيطان عليكم يكون بأدر صوة الإمام من كموله انهار، اقو من نار ودخل الشيطان من باب العمليه. ومن كان طاعه عنده طاعه والتزام، تصرف الصلاه واحب الصلاه، فزي قدر حبك لطاعه والتزامك من مرابط ياتيك الشيطان، ياتي الشيطان من الوصل. وهذا لا يعني ان ولاء الناس الا بالوصل، ليس على كل حال، انما المراد ان الغد اذا قول امامه بالله عز وجل ودخلت عليه الوصل وهزمت عليه في التوحيد فليعلم أنه دون هذا التوفيد والإيمان مع الإنكار اضطلاء من الله وقوة الإيمان وأنه إذا كان محاظل على خرارات يدخل في الخير يسب الصمرات والجماعات ونحليات دخل عليه الشيطان من ذهب الصناسة أشهد عليه الصناسة ولبس عليه طهارة وإماد صور كله وجماعه كله تقوى الله عز وجل ومن اتقى الله فعلنه من كلها من خرجع ومن كل ذلك من فإذا وفق الله من الصبر بهذه البلاء وغورها من الذل وفقه بالدعاء ولصراخ بين الله يدعو يتضرع منه سبحانه الله لا يقدر ومن نزل به البلاء وحمل به العناء بالله اوشكى ان الله له من ذلك البلاء فرج هاذلا ومن نزل به البلاء فالتفت يميناً وشمالاً وانصرها عن ربه كان ذلك من أول علامات الخبنان فمن يستطيع أن يجد له من ذوه الله مصيراً ولا ظهيراً ونسأل الله العظيم أن يبقى عنا وعن بسم الله تعالى بالنسبة للسؤال الماضي الوسطة في الطلاق تكون على منها هل تلقب ولا ما تلقب فإذا دخل عليه الأسواق أنه تلقب في أنه لم يتنقص لان عرف من قرائن حالنا أن الشيطان دخل عليه بذلك فان النسله لا يفسد بوقوع الطلاق عنه لانه مغلوب على امره ولهذا اذا غلب كلمه الزوج كان الشفع الانسان من كان الانسان لا يذوق فلو وجنا متلبس عليه الزوج كان لا يستوي الزوج والزوجه الا كل قطع عنها ومن غير هذه الطبيعه غير سبيل امكان وهكذا الى اعظم غثه الغثا والفرواس من بعض الغنم ربما في بعض الأحيان يكاد يحكم بكون المكلف غور المكلف حتى أن الرجل بلغ إلى بعض الظلماء وقال له أنه يصلي أكثر من سلطين من رب ويعتقد أنه لم يصلي وكلما صلى اعتقد أنه لم يصلي إنساء الله سلام وخيرا فقال له ماذا سرى فقال أرى أنه ليس عليك صلاة أنك إذا وصلت إلى درجة أن تصلي وتعتقد أنك ما صليت فقد تصلي جنون جنون ما هو مكلف الصلاة هذا وجه يعني يبلغ إلى درجة هي حميمة لأنها من, من وهذا لا من شيء الأصل تكليف بما لا يطاع وخروج عن سنة الرحمة التي بعث بها وعيد بها عليه الصلاة والسلام الله تعالى صلى الله وسلم وعبارك على نبيه